هو اما اول حكم في اللحيه حرامك لانه قال احف الشوارب واحف اللحى ولا تتشبه بالمشركين عن المجوس والنبي عليه الصلاه والسلام وجميع الصحابه امر سواء منهم من حيث ولما جاءه رجلان من ملك الفرس من كسراء وجاء وجاءوا وهو محلوقي محلوق اللحاء وتارك الشوارب أعرض عنهما ما أعرض النظرة فهذه سنة النبي ما فيها شك ولا إشكال ثم هي أصلح للإنسان كل يفكر وجهه ويضر جلده ويتعب كثير أش أشكلفه بكلفة والله تعالى جعل اللحية هي يعني زينة للرجال وميزنة لهم فلماذا يتشبهون بالنساء؟ وبالمجوس وبالمشركين وبالأوروبيين لماذا؟ على خطأ كبير